مَن كان يريد الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ أُولَئِكَ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 وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا مِّنْ كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجة تفضيلا لا تجعل مع الله آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تَعْبد إِائهُ وَبِوالدَن إحسَانَ إا يَبَل غََّ ي دَكَكِبََحَدهُمَا إَّا يَبَنُ غَ ي احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقر رب ارحمهما وقر رب ارحمهما كما ربيااني وقر رب ارحمهما كما رب دَيَانِي صَبِي